بِ جِ الرحمانِ الررحِيم نُون وَالقَلَمِ وَماَا يسفُرُون مَا أَن تَ بِنِمةِ رَبّكَ بمَجون وَإَِّ لََ لأَجًاُ غَرَ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 فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع من للخير معتد أثيم عُتُلٍ بعد ذلك زَنِيم أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَثِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ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 111. فتنادوا مصبحين 112. أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين 113. فانطلقوا وهم يتخافتون 114. ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون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 عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند رب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 أَم لَم شُرَكاءُ فَلْيأتُ بِشُرَكائِهِم إنِن كَُوا صَادِتين يَوْمَا يُكْشَفُ عنن سَاقِ وَيُدَعَونَ إلَ السّجُودِ فَلَا يَستَطيرون أَشِيَاعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَغْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وَهُوَ مكبوم لغلا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فَجَاءَ تَبَاهُرُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ